بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإيا إياك ياك نعبد وياك ياك نعبد وياك ياك نعبد وياك ياك نعبد وياك ياك نعبد وياك ياك نعبد وياك نعبد وياك ياك نعبد وياك ياك